بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إن إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وابقى إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى